بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله من شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل قوله هو من شرط أي ومن شروط الفرع أي الحكم في الفرع المقيس أن يكون أي أن تكون علته مناسبة للأصل مثل الضرب الوالدين يقاس على التأفيف فلا تقول لهما اف فالاذا مناسب في الفرع ان يكون عله قالوا من شرط الاصل اي من شروط الأصل أن يكون الأصل أن يكون أي الأصل ثابتا بدليل من الكتاب أو الإجماع بدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع متفق عليه بين الخصمين فلو قلت له مثلا العلة في الأرز هي السكر فيقول أنه لا تفق عليك معه لأنه لم يرد به نص فلو قيل ان الاصل هو الشعير او البر فهنا اصل متفق عليه بين الخصمين فنبحث فيهما عن العله قالوا من شرط العله ان تطرد اي تستمر معلولاتها يعني في كل أمر نقيسه مثال ذلك إذا قلنا إن العلة في الخمر الإسكار فكل شراب يسكر العلة مستمرة معنا يحرم ذلك المشروب من العنب يحرم في إسكار من التمر يحرم في إسكار يعني يتخذ خمرا ومن الشعير كذلك وهكذا قال فلا تنتقض أي العلة لا لفظا ولا معنى كلمة لفظا لا معنى لها لأن المراد بالعلة المعنى لا اللفظ انتقض اللفظ فينتقض المعنى إن تقضى اللفظ مثال ذلك أن القتل العمد العدوان إلا للقصاص فلو قتل والد ولده نقول لا يقتل لوجود الأبوة، فدل على أن العلة هنا في هذا المثال انتقضت فلا يصح القياس. ومثله أيضاً الولد يرث من والده نقيس عليه ابن الابن يقي يرث من والده إذا لم يحجب. فإذا كان ابن الابن فلو كان ابن الابن كافر لا يرث فهنا القياس بامر اخر وهو وجود مانع نعم الله وعلم صلى الله عليه وسلم